جل شأن الإله رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأغفى ما سر في الصدور وأخفاء نافذ الأمر واسع البفران واعد المتقين جنات وَمَن خَافَ فَرَبَّهُ جَنَّاتٍ وَاعِدُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتٍ ولمن خاف ربه جنتان كل من في الوجود كل من في الوجود وإلى الله مرجع الإنسان إن يوماً تطوى السماوات فيه إن يوماً تطوى السماوات وإلى الله مرجع الإنسان إن يوما تطوى السماوات فيه كل حي إلا المهيم نفان يا إله الوجود يا إله الوجود نعماك كل حين نعمة كل حين